Słyszeliśmy o tym, co powiedzieliśmy wcześniej wcześniej wcześniej فَيُحَاسَبُ حسابا يسيرا وينقلب إِلَى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن يحور بصيرا فلا اقسم بالشفق والليل ومن وسق والقمر اذا استثقل تركب ولماذا افعلوا لهم لا يؤمنون واذا قرأ عليه بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فدشرهم في عذاب أليم إلا الذين غير ممنوع